الذيين يَقَلونَ وَأمونًاَّ تَزبُخل وَُّونَمَا تَمَّمِ فَض الذيين يخَلونَ وَيحونًا ما تَزلبُخل وَقونَما تَ مَ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين